I'm a liar. なら البيت قمره Dude. b e ب ا ل م س ا ء ا ت التي أ ل ف ت Mama! o فاذا استشهد منهم م ن ي ط ع م و